وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت نوازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت نوازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية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 لا تسألن